إ ن ي لرسول الله إ ل ي ك م خ ا ص ة و إ ل ى الناس ك ا ف ة والله لتموتن كما تنامون وما أ ج م ل ه ا أ ن نقف عندها لتموتن كما تنامون ف إ ن النوم في كل ل ي ل ة ص و ر ة م ص غ ر ة عن الموت ونحن نعرض ل ل س ي ر ة عند هذا العنوان ا ل ت ر و س ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى اذا ل ل عليه وسلم ه إ هي ل ل ت أ س ي لا للتسلي فلا ينبغي أ ن نسردها قصصا دون أ ن نقف عند المعاني انظروا إ ل ى هذا التشبيه البليغ في قوله صلى الله عليه وسلم شبه لهم الموت وليس غريبا عليهم فكلهم قد ودع من كان حيا من ق ب ل فهم يعرفون الموت ولكن كيف شبهه لهم لتموتن كما تنامون ينام ا ل إ ن س ا ن فلا يستيقظ فهو في موت و أ ن ه ي أ ت ي رغما عن ا ل إ ن س ا ن وقد لا يعد له ع د ة وسمي النوم م و ت ة بنص ا ل ق ر آ ن الكريم قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ولذلك قرن هذا النوم باسم الوفاء في حق سيدنا عيسى عليه السلام فلا يعني انه مات ثم يبعثه الله لينزل في اخر الزمن ويكون علما وعلما ل ل س ا ع ة ويكون من اهل الكتاب من يؤمن به قبل موته عيسى لم يمت هذا معنى قوله تعالى اني متوفيك ورافعك اليه فالتوفي هو النوم كما نام اصحاب ا ل ك ب ث ل ا ث م ا ئ ة سنين وازدادوا تسعا ويقلبهم ربهم ذات اليمين وذات الشمال و ك ل ف ه م باسط ذراعيه في ا ل و ص ي ف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا لذلك عندما استيقظوا لم يعلموا انهم كانوا امواتا او مقبوضين شبه الاموات ث ل ا ث م ا ئ ة سنين قالوا كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما ل ب س ت م فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى ا ل م د ي ن ة الى اخر قصتهم فشبه لهم النبي صلى الله عليه وسلم الموت بالنوم والله لتموتن كما تنامون وحتى تصورت حتى اذا تصورتم معنى الموت انه النوم فبعد النوم استيقظ ا ولتبعثن كما تستيقظون كيف يستيقظ ا ل إ ن س ا ن من نومه هكذا يبعث من قبره ولتبعثن كما تستيقظون ولكن الفرق ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون ب ا ل إ ح س ا ن إ ح س ا ن ا وبالسوء سوءا و إ ن ه ا ل ج ن ة أ ب د ا أ و لنار أ ب د ا فرد القوم كلهم ردا لينا على وجه التخصيص او ا ل ط ا ل ب إ ل ا أ ب ا لهب فانه رد ردا شنيعا قاسيا ينسجم مع ذات لهب التي سيصلاها فقال, فقال لاخوته وبني عمومته لانهم بنو هاشم فكلهم اخوه وبنو عمومه قال يا قوم خذوا على يده قبل ان ينتشر خبره في العرب فتجتمع عليه فان انتم اسلمتموه لهم ذللتم اي اذا تخليتم عن نصرته و إ ن أ ن ت م منعتموه قتلتم فقال أ ب و طالب والله لنمنعنه ولو هلكنا جميعا وانصرف القوم ولم يسلم في ذلك اليوم منهم أ ح د ومضى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يجهر بدعوته و ب د أ إ ي ذ ا ء قريش لمن علموا ممن أ س ل م من الضعفاء فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مكانا دار الدين الارقم ابن ابي الارقم يجمعهم فيها ليعلمهم يجمعهم وقد ل الى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى تتمة الحديث بعد دار الى الحديث ل ي فيبثوا ج ت تتمة م احزانهم واخبارهم ع بعد و و ا دار ر م جمعة الى ا ق م ة وكيف بدأ العذاب والمواجهة أدعوه وأنتم بالإجابة. وقد انتهى ل والمواجهة ع ادعوه ذ ا ب و م موقنون وقد ن بالاجابة ت بنا الحديث في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة ع ن د إ ع ل ا ن ه صلى الله عليه وسلم دعوته ب أ م ر من ربه ثم دعوته لعشيرته ا ل أ ق ر ب ي ن و أ ن ه صلى الله عليه وسلم منذ أ ن أ ن ز ل عليه إ ق ر أ إ ل ى أ ن أ ع ل ن هذه ا ل د ع و ة لم يكن قد تبعه إ ل ا ا ل أ ر ب ع ي ن رجلا أ و دون ا ل أ ر ب ع ي ن ولما أ ع ل ن دعوته صلى الله عليه وسلم سخرت قريش فضلا عن أ ن ه ا لم تؤمن إ ل ا أ ن ه ا سخرت واستعظمت هذا الأمر واصبحت س ت ت ع ظ م الأمر هذا أ و كل ما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم أ م ا م أ ن د ي ت ه ا أ و في طرقاتها يقول بعضهم لبعض على سمعه هذا ابن أ ب ي ك ب ش ة يكلم من السماء ينسبوه الى قومه الذين ارضعوه لا الى اهله الذين ولدوه من باب ا ل س خ ر ي ة والاستهزاء ودخل في دينه الضعفاء ودخل في دينه من اراد الله لهم الخير ولما لم يكونوا س ا د ة في قومهم وذوي مكانه اضطروا ان يخفوا يخفو اتباعهم لهذا الدين فكانوا يصلوا في الشعاب كانوا يخرجوا خارج م ك ة اذا ارادوا ان يلتقوا ببعضهم بعضا فيعلموا ماذا انزل الله ف ا ر ت أ ى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمعهم في مكان واحد يعلمهم ما انزل عليه من كتاب ربه فاختار لهم دار الارقم ا بن ابي الارقم دار عند الصفا على م ق ر ب ة من البيت وتقع بين البيت الحرام اي ا ل ك ع ب ة وبين بيته صلى الله عليه وسلم فلقد وصفت لكم بيته يوما وهو ا ل آ ن أ س ه ل وصفا من ذ قبل ل أ ن ما كان حوله من بناء و أ س و ا ق قد أ ز ي ل ت ف أ ص ب ح معلما بارزا و ب ا ه ر ا الذي ذهب إ ل ى م ك ة والذي سيذهب إ ن شاء الله اخرج من أ ب و ا ب المسعى أ ي باب منها كان لا سيما في وسطها وات هذه ا ل س ا ح ة ا ل م ب ل ط ة ا ل ج د ي د ة التي بعد المسعى الى خارج المسجد باتجاه مكان الوضوء فاذا قابلك بيت مربع من بناء حجري مكتوب عليه و ز ا ر ة الاوقاف م ك ت ب ة م ك ة ا ل م ك ر م ة هذا هو البيت هو بيت النبي صلى الله عليه وسلم وفوقه من قليل اي الى اتجاه الشارع ارض رملاء وفوقها مواقف للباصات على يمينك و أ ن ت ذاهب إ ل ي ه ا تلك القصور ا ل ش ا م خ ة ل ل أ م ر ا ء والوزراء التي هي على الجبل الملاصق للصفا ء وعلى يسارك يكون المتوضا وماء زمزم الذي ي م ل أ منه الناس أ و ع ي ت ه م ومنه تمضي إ ل ى سوق الليل هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد فيه وعاش فيه وتزوج فيه ومنه هاجر إ ل ى ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة عندما ن أ ت ي على ذلك بالتفصيل فاختار لهم هذا البيت اي دار الارقم ليس بيته الذي هو واقع وسط ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين ا ل ك ع ب ة حتى يكون قريبا اليه في التردد له وقبل سنوات ق ل ي ل ة كانت دار الارقم ما تزال ق ا ئ م ة وكانت تسمى دار ا ل خ ي ر ز ا ن ولكنها ازيلت فيما جرى من التعديل ولم أ ق ي م مكانها ت ك القصور اختار ل ه دار الأرقم يزل ج ت ويأتيهم م دائما وسلم فيعلمهم دين الله ويقرأ عليهم ع عليه و ويقرأ ن النبي دين ن فيها الله الله ما أ صلى من عند الذين ل ولم يزل ل ه ا يدخلون في الدين ع ا م ة الناس وضعفاؤهم لا سيما العبيد والمستضعفون في م ك ة ومضت ل يدخل في واحد خمسة الاسلام من ذو الشرف والمكانة فوق الاربعة الى لا فوق من مكانته ننكر ذو ابو بكر الايام وقريش في ح ي ر ة من امرها من هذا الدين الجديد الذي شاع في م ك ة إ ل ا أ ن ه ا لم تصادم النبي في شيء ل أ ن ه لم يتعرض لها ولكن ساءها أ ن ي أ ت ي بدين جديد وخشيت على أ ب ن ا ئ ه ا اتباعه فلما ب د أ يدعوهم ويتعرض لهم في أ ن د ي ت ه م ف إ ذ ا أ ع ر ض و ا واحتجوا ب أ ن ه م على دين ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د أ خ ذ يعيب عليهم دين آ ب ا ئ ه م و أ ج د ا د ه م وينسبهم إ ل ى غير العقل و ا ل ه د ا ي ة فلما انزل الله عددا من هذا اللون من ا ل آ ي ا ت اليك نماذج منها قال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آ ب ا ء ن ا اولو كان آ ب ا ؤ ه م لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اذا نفى عنهم العقل والهدايه قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا أ و ل و كان آ ب ا ؤ ه م لا يعلمون شيئا ولا يهتدون نفى عنهم العلم الحقيقي و ا ل ه د ا ي ة أ ي ض ا وقال عز من قائل و إ ذ ا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آ ب ا ء ن ا أ و ل و كان الشيطان يدعوهم إ ل ى عذاب السعير فلما كثرت هذه ا ل آ ي ا ت في ج د ا ل ه م قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل أ ق و ا ل أ م ر ه الله أ ن يرد عليهم بذلك قل أ و ل و جئتكم ب أ ه د ا مما وجدتم عليه آ ب ا ء ك م قالوا إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون فعندئذ ثارت ح م ي ة ا ل آ ب ا ء و ا ل أ ج د ا د و ا ل ع ص ب ي ة في رؤوسهم و ر أ و ا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ذ يسفه أ ح ل ا م ه م بل و أ ح ل ا م ه آبائهم من قبل من وينسبهم إ ل ى الكفر والضلال ويعدهم بالعذاب عندئذ ب د أ ت ا ل ع د ا و ة فمشوا إ ل ى عمه أ ب ي طالب و أ ب و طالب ذو سن وشرف ومكانه في قريش لا تجهل فمشى إ ل ي ه أ ش ي ا خ قريش وقالوا له يا أ ب ا طالب إ ن لك سنا وشرفا فينا حيث تعلم و إ ن ابن أ خ ا ك قد أ ت ى بما أ ت ى فسفه احلامنا وفرق جماعتنا وقد فرق بين الاب وابنه وقد احدث في م ك ة ما لا يخفى عليك وانا نطلب منك ان تكف ابن اخيك عن ذلك فقال لهم قولا لينا سهلا وارضاهم وامتص غضبتهم فانصرفوا ولم يحدث ابو طالب شيء حتى اذا تجسدت الامور اكثر وتفاقمت مشوا اليه م ر ة اخرى وقالوا يا أ ب ا طالب قد جئناك في أمر امر ب ن أخيك أكثر ن م ة قد ج ئ ن ابن ك ق ل هذه مرة و إ ك لم تحدث ش ي ئ اخيك وابن أ لم ينته ن و إ ا لا نصبر على شتم آبائنا ونسبهم إلى الضلال ل آبائنا ا نصبر ونسبهم شتم و ك ف ر ف إ من ا أ تكف أخيك ابن عنا و إ م ا ننازلك وإياه ا أن أحد يهلك ل حتى ف ر ي ي ق ن منا وعظم ا ل أ م ر على أ ب ي طالب فهو لا يريد ان يسلم ابن اخيه لمعرفته انه على الحق وانه صادق وقد عهد عبد المطلب من قبل اليه بوصايته وحمايته وهو يعلم قول اهل الكتاب فيه والكل يعتقد انه النبي المنتظر فهو لا يريد ان يخذله ويسلمه ولا يطيق صبرا على فراق قومه جميعهم او عداوتهم فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن اخي إ ن قومك قد جاءوني وقالوا لي كذا وكذا ف أ ب ق على نفسك ولا تحملني من ا ل أ م ر ما لا أ ط ي ق وظن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قد بدا لعمه موقفا و أ ن ه خاذله أ و مسلمه فغرورقت عيناه وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه فقال له على رزقك يا ابن اخي والله لا اسلمك الى شيء تكره فامض ي لما امرك به ربك واني ناصرك وتفاقم الامر ايضا وعلمت قريش ان ابا طالب قد حدب على ابن اخيه فاجتمعوا وعقدوا عندئذ مؤتمرا و أ و ل مؤتمر عقد في قريش كان عنوانه الشر والبغي والظلم قالوا لتعدو ا كل ق ب ي ل ة على مستضعفيها الذين أ س ل م و ا فتعذبهم ف ع ن د ئ ا ينصرف الناس عنه ويبقى وحده وهذا لا يضر له ف أ خ ذ و ا يعذبون و إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ س ت ع ر ض لكم أ ل و ا ن التعذيب التي تعرض لها ا ل ص ح ا ب ة يطول بنا المقام بنا ف أ ظ ن ك م لا تجهلون مثل ذلك يكفي أ ن نذكر عناوينها ثم نعرض لما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه وذلك خير نموذج و أ س و ة ح س ن ة لكل مؤمن وداعيه وهذا مرادنا من ذكر ا ل س ي ر ة ا ل ت أ س ي لا التسلي و أ س و ت ن ا رسول الله لا غيره على ا ل إ ط ل ا ق وهذا درس وحده كاف لكل من يزعم ا ل آ ن ب أ ن العلماء تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول المشايخ الحجاج أ ص ح ا ب اللحاء المتدينون إ ذ ا تتبعنا سلوكهم نجد فيها ونجد نقول هذا ح ج ة عليك لا ح ج ة لك ل أ ن ك تنصب أ م ا م ك أ س و ة و ق د و ة غير الذي نصبه الله لك الله عز وجل جعل لك أ س و ة و ا ح د ة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي طبق دين الله وشرعه كاملا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ف إ ذ ا وجدت في قراءتك ا ل س ي ر ة كلها عند علماء المسلمين وعند المستشرقين من غير علماء المسلمين فوجدت س ل م ه و ا ح د ة في س ي ر ة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ تفضل وناقشنا اما ان تجد النقص في ع ا م ة البشر فهذا امر طبيعي فلان درس ا ل ش ر ي ع ة هذا مجال تخصص في دراسته كما درست انت الطب ودرس غيرك ا ل ه ن د س ة فهو بشر يخطئ ويصيب نحن لا نعطه ي ص ف ة ا ل ع ص م ة ولكنا نقول نبينا ا ل ا س و ة وذو العصمه أن يكون الداعية وأهل العلم ومن يأمر يكون ومن الناس الداعية و العلم ا ل ع م ر ب فرسول وينهاهم عن ن م ل ك أن أ يكون ة حسنة أيضا و ك ن بعد رسول الله ولا أو فرسول يسلم زلن الله من خطأ أو فرسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا تعرضنا إ ل ى ما تعرض له أ و ذكرنا ما تعرض له من إ ذ ا ء و م ن تعذيب و م ن استخفاف علم ا ل د ا ع ي ة أ و ل ا ثم المؤمن ثانيا إ ذ ا كان رسول الله أ ك ر م الخلق و أ ص د ق ه م في تطبيق هذا الدين وعين الله ت ك ل أ ه وترعاه قد تعرض إ ل ى ما تعرض له من أ ج ل الدين إ ذ ن يهون عليك أ ن تبتلى أ ي ابتلاء في سبيل دينك إ ن كنت صادقا ولا يكبر على د ا ع ي ة أ و مؤمن صادق إ ذ ا ما أ و ذ ي في دينه أ ن يقول ذهبت كرامتي انتقص قدري اعتدي على حقوقي فتعلم ان الذي اشرف منك وافضل منك ونعله تاج لرؤوسنا جميعا و ر أ س ك معنا تعلم انه قد اوذي واهين في سبيل دين الله فذلك عز وشرف اما عناوين الذين عذبوا وابتلوا من ا ل ص ح ا ب ة فال ياسر مثلا وما, وما اجمله درسا ودليلا على صدق ن ب و ء ة نبينا لا لنا نحتاج هذا الدليل فنحن لا نحتاج أ د ل ة على صدق نبينا ولكن في معرض ا ل س ي ر ة نتعلم حتى تكون لنا الملكه للرد على ا ل آ خ ر ي ن في أ و ل ا ل د ع و ة والناس بين شاك ومصدق في هذه ا ل ن ب و ء ة عذب آ ل ياسر أ ي ا م ا والنبي لم ي أ ت ه م إ ل ا في اليوم الذي ماتوا فيه فجاء إ ل ى ياسر و إ ل ى زوجته وهم يعذبون فمر بهم قبل موتهم ب س ا ع ة أ و ساعتين فقال لهم صبرا آ ل ياسر فان إ ن موعدكم ل ج ة صبرا آل ياسر آل فإن موعدكم ا ل ج ن ة يقراها الناس ق ر ا ء ة ع ف و ي ة و س ط ح ي ة قال النبي صبرا آ ل ياسر ف إ ن موعدكم ا ل ج ن ة لا يعرفون متى قالها في أ ي ظرف قالها ما المراد في قولها جاءهم قبل أ ن يموتوا و ك أ ن ه يبشرهم ب أ ن العذاب انتهى فصبر س ا ع ة صبرا آ ل ياسر يعني اصبروا هذه ا ل س ا ع ة ا ل ب ا ق ي ة فإن موعدكم الجنة موعدكم يبشرهم ب ن ب و ء ة ص ا د ق ة ليعلم غيرهم ممن سيبقوا على ا ل ح ي ا ة من الذين ي ع د ب و ن من المستضعفين انهم سيموتون على الايمان وكانت ش ح ن ة لياسر وزوجه حتى خ ن ق على خ ش ب ة والمطلوب منه فقط ان يقول ك ل م ة يرضي بها قريش ينال بها من شخص محمد فما قالها صبر ومات على الايمان وزوجه ا م ر أ ه كذلك انزه المنبر والمسجد عن تفاصيل ذكر تعذيبها على يد فرعون هذه ا ل ا م ة ابي جهل وقد ماتت على يده ايضا لم تقل ك ل م ة و ا ح د ة ترضي بها ابا جهل وتنال من النبي فصدقت نبوءه النبي صبرا ال ى ياسر لم يبق من العمر شيء صبرا ال ى ياسر ثم يبشرهم ب ل غ ة التوكيد إ ن موعدكم ا ل ج ن ة فهو قد وعدهم ب ا ل ج ن ة فلو فتن أ ح د ه م وقال ك ل م ة الكفر قبل أ ن يموت أ ي ن يذهب الوعد فصبروا ولم يقولوها وماتا على ا ل إ ي م ا ن ياسر وزوجه ام عمار و ن ج ى عمار وبقي ل أ ن ه ضعف والنبي قد بشر آ ل ياسر إ ن موعدكم ا ل ج ن ة يقول لهم ك أ ن ه لن أ ل ق ا ك م بعد هذا اللقاء فالملتقى القادم هو ا ل ج ن ة وبعد أ ن مضى النبي ب س ا ع ة مات تحت التعذيب هذا نموذج من تعذيب السابقون ا ل أ و ل و ن إ ل ى ا ل إ س ل ا م وكلكم يعلم بلال الحبشي الذي عذب في رمضاء م ك ة وهو يقول أ ح د أ ح د أ م ي ة بن خلف وابو جهل وشياطين قريش من سادتها كلهم يلح عليه فقط الا يقول هذه ا ل ك ل م ة اسكت لا تسمعنا ك ل م ة احد فكلمه احد هذه تزعجنا تلغص علينا لا نريد ان نسمعها فلو انه سكت لكف عن التعليب ولكنه يلح في قولها احد الاحد وهم يزيدون من التعليب تصور معي بالله عليك هل كان بلال في ذلك التعذيب يعني فقط يريد ان يغيض قريش و ا م ي ة ا بن خلف ويتحمل الوان التعذيب هذه انت شاهدت في فيلم ا ل ر س ا ل ة واعتقد اننا كلنا شاهدنا شاهدنا لون تعذيبه ص خ ر ة توضع على صدره مياه ح ا ر ة تسكب عليه جلد ب ا ل ص ي ا ط ت ع ر ي ة من الملابس الا ما ي س ر ا ل س و ء و إ ل ق ا ؤ ه على الرمضاء الرمال التي تقلي في أ ي ا م الصيف في بطحاء مكه ة كل ذ ا ا لا ت ع ذ ي ب ل يجعله يخفف من حده قوله أ ح د احد بل يصر على قولها ليغيظ بها قريش فقط لا هنا سر عظيم نرجو أ ن ندركه إ ن بلال حين كان يقول أ ح د احد كان يذكر الله كان يذكر الله والله يقول في الحديث القدسي أ ن انا جليس م ذكرني ن أ جليس من ذكرني فكان بلال يستشعر هذا الحضور والقرب ا ل إ ل ه ي ف إ ذ ا قال أ ح د أ ح د وشعر بذلك غاد عنه أ ل م العذاب ولو سكت لفقد هذا القرب وهذا ا ل أ ن س إ ذ ا س ت س و ر عليه آ ل ا م التعذيب فهو كان يقول أ ح د أ ح د غائب عن أ م ي ه بن خلف وغائب عن قريش كلها مستشعر القرب ا ل إ ل ه ي فيقول أ ح د أ ح د وقريش لا تدري وتظن أ ن ه فقط يعاندها اسكت فهو يقول أ ح د أ ح د فلو سكت لثارت آ ل ا م ه في جسده ولكن ذكر الله كان الله يطفيها ذكر الله كان يطفيها ل أ ن ا ل م ع ي ة ح ا ض ر ة تماما كالتي قلبت نار ا ل ن م ر و د إ ل ى برد وسلام على إ ب ر ا ه ي م عليه السلام وهكذا عذب الكثيرون نموذجين من ا ل ص ح ا ب ة يكفي ولنعرج على ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وكان هنالك عدد من رؤوس قريش من ك ث ر ة استهزائهم و أ ذ ي ت ه م لرسول الله سماهم الله في ا ل ق ر آ ن الكريم المستهزئون وقال له في محكم التنزيل إ ن ا كفيناك المستهزئين انظر إ ل ى إ ع ج ا ز ا ل ق ر آ ن هو في م ك ة ومازال يستهزئون ويقول له إ ن ا كفيناك وفي اليوم الثاني يستهزئون فكيف كفيتني المستهزئين ومازالوا يعرضون ب ه ويتعرضون لي في كل يوم وفي كل س ا ع ة اعجاز ا ل ق ر آ ن الكريم يطمئن النبي ر ح ص ه م كم عددهم س ب ع ة هؤلاء الذين يستهزئون بك إ ن ي كفيتك اياهم أ ي س أ ر ي ك فيهم أ ل و ا ن التعذيب ونصرتك عليهم ف ا ط م أ ن النبي أ ن هؤلاء المستهزئين مهما ض ل غ ت عداوتهم لن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم و أ ن ه القاهر فوقهم إ ن ا كفيناك المستهزئين و ت ن ض ي أ ي ا م ويحقق الله ذلك يوم بدر و إ ذ ا ب ر أ س المستهزئين أ ب و جهل يوضع ر أ س ه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان الكعبة المستهزئين والمؤذين لرسول الله صلى الله جاءه يوما وهو يصلي فنهاه أن يصلي عند أبو أعظم لرسول وسلم وهو جهل عليه صلى يصلي يصلي ق ا ل لا تصلي عند كعبتنا ص ل ا ة فارقت فيها ديننا ودين آ ب ا ئ ن ا ف إ ن ي أ ن ه ا ك أ ن تفعل ذلك فزجره النبي صلى الله عليه وسلم و أ غ ل ظ له القول و ك أ ن ه هدده إ ن لم تنته ي س أ ر ي ك فقال أ ب و جهل ي اتهددني محمد أ و أ ن ا أ ك ث ر قريشا ناديا أ ي ع ش ي ر ة أ ك ب ر ع ش ي ر ة والنادي أ ي نادي قريش نادي مخزوم ل أ ب ي جهل أ ع ظ م نادي موجود حول ا ل ك ع ب ة وعدده أ ك ب ر الرجال عددا اتهددني و أ ن ا أ ع ظ م قريش ناديا و ك أ ن ه رد على النبي بهذا التهديد و أ ص ب ح الموقف موقف م و ا ج ه ة إ م ا أ ن يردخ النبي صلى الله عليه وسلم لتهديد أ ب ي جهل فلا يصلي عند ا ل ك ع ب ة و إ م ا أ ن يتحداه ويصلي وسيستفز أ ب و جهل رجال نابيه كلهم على محمد و إ ذ ا ب ا ل ق ر آ ن ينزل على النبي يقول له متمما ب د ا ي ة ا ق ر أ التي نزل منها خمس آ ي ا ت فقط في غار حراء في اليوم ا ل أ و ل ولم يعد جبريل بايات يقول للنبي اجمع هذه ا ل آ ي ا ت إ ل ى آ ي ا ت ا ق ر أ ف ا ل ق ر آ ن نزل منجما مفصلا حسب المناسبات والوقائع وكان جبريل كلما أ ت ى بشيء جديد من ا ل ق ر آ ن قال للنبي ضم هذه ا ل آ ي ة إ ل ى تلك ا ل آ ي ة اجمع هذه ا ل آ ي ا ت إ ل ى تلك ا ل آ ي ا ت تكون س و ر ة سمها كذا فحتى هذا اليوم أ ي ب د ا ي ة العام الرابع من ا ل ب ع ث ة ل أ ن ا ل د ع و ة مضى عليها سرا ثلاث سنوات وهذا أ و ل عام عام البلاء والتعذيب إ ل ى ا ل آ ن لم ي أ ت ي جبريل بما يضاف إ ل ى خمس آ ي ا ت ا ق ر أ ق ر ا باسم ربك الذي خلق خلق ا ل إ ن س ا ن من علق ا ق ر أ وربك ا ل أ ك ر م الذي علم بالقلم علم ا ل إ ن س ا ن ما لم يعلم خمس آ ي ا ت فقط و إ ذ ا به اليوم ي أ ت ي جبريل ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى ان راه استغنى مشيرا إ ل ى أ ب ي جهل فكان ذا مال وذا جاه وذا عشير ف ب د أ ت ه ا ل آ ي ة بكلا وتذكرون ماذا قلت لكم عندما جاء النبي من غار حراء يحدث خ د ي ج ة ثم أ ص غ ى اليها أ و ل ك ل م ة ردت عليه ماذا كانت كلا يا ا بن عم والله لا يخزيك الله أ ب د ا إ ن ك لتصل الرحم إ ل ى آ خ ر ما قالت فجاءت ت ت م ة ا ق ر أ كلا كلا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ا د ا ة زجر ونهي وتوبيخ كلا ان الانسان ليطغى متى ان ر آ ه استغنى وما زالت الايات تتلى حتى جاءت بقول ابي جهل فسطرته ف ي ا ل ل س ا ن حال ا ل ق ر آ ن وشرح ا ل آ ي ا ت أ ب و جهل يهددك أ ن ه أ ك ث ر قريش ناديا و أ ن ه سيدعو ناديه لك ليدعو ناديه ماذا قال له قال كلا إ ن ا ل إ ن س ا ن ليطغى ا ل ر آ ه استغنى إ ن إ ل ى ربك ا ل ر ج ع أ ر أ ي ت الذي ينهى عبدا إ اذا صلى؟ يعني أرأيت ك ينهك أبو جهل الذي ينهاك أن ت ص ل ي عند الكعبة أ ر أ ي ت الذي ينهى عبدا إ ذ ا صلى أ ر أ ي ت إ ن كان على الهدى أ و أ م ر بالتقوى هذا على الهدى و ي أ م ر ك م بالتقوى فتنهاه يا أ ب ا جهل أ ن ي ص ل ي أ ر أ ي ت عن أ ب ي جهل أ ر أ ي ت إ ن كذب وتولى أ ل م يعلم ب أ ن الله يرى كلا لنسفعن ب ا ل ن ا ص ي ة كلا لئن لم ينته ي لنسفعا ب ا ل ن ا ص ي ة اي اذا لم ينته ي عن زجره اياك وتهديده لنسفعا و ك ل م ة السفع في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هي الضرب والاخذ ب ش د ة و ا ل ج ل تستعمل ب ع ن د العرب ناصية فيقول سفع ر ف س ه اذا كانت فرسا غير م ط و ع ة ي ر ب ه ا ع ل ى ج ب برجامها ه ه ويحدها ت ا ويأخذ ل ي ه قال عز وجل كلا لئن ي لم ت ه ي إذا لم ينته ي عنك ابو جهل ل ن س ف ع ن ب ا ل ن ا ص ي ة أ ي سنجذبه مع الضرب بناصيته و ا ل ن ا ص ي ة م ق د م ة ا ل ر أ س ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة والكذب و ا ل خ ط أ لا يكون ب ا ل ن ا ص ي ة أ ي ن ا ص ي ة م ر ئ كذاب خاطئ ل ن س ف ع ن ب ا ل ن ا ص ي ة ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة فليدعو ناديه يهددك أ ن ه أ ك ث ر اهل النادي فليدعو ناديه انظر بالله عليك عظمه الله سبحانه وتعالى رب العالمين يرد على تهديد أ ب ي جهل بتهديد مماثل تعظيما ل ش أ ن النبي أ ي إ ذ ا هدد هذا النبي محمد الذي اخترته أ ن ا واصطفيته أ ن ا رب العالمين س أ ت د خ ل م ب ا ش ر ة و أ ه د د من يهدده انظروا ل ى التهديد فليدعو ناديه سندعو ا ل ز ب ا ن ي ة ولم يقل س أ د ع و إ ش ا ر ة إ ل ى التعظيم أ ي نحن في السماوات السبع الله رب العالمين سندعو الزبانيه ة و خ ا ط م بلغتهم ق ر آ ن اتعرفون أ معنى ا ل ز ب ا ن ي ة عند العرب مفردها زبن وزبن رجل ف ض غليظ لا يعاشر ولا يقرب حتى بالمعروف ويشبهونه بهذا ك م اي ان ن للدبور ب ز ة تلدع اي من اقترب اليه بخير او شر لا يسلم منه فكانوا اذا غضب رجل غضبا اصبح يتصرف به تصرفا لا يتزن ولا يعقله يقولوا لا تقربوه لقد زبنا الرجل, زبن الرجل وجمعها زبانيه قال تعالى فليدع ناديه سندع الزبانيه أ ي سادعو له صنفا مميزا من ا ل م ل ا ئ ك ة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أ م ر ه م ويفعلون ما يؤمرون ل م أ د ع و له أ ي م ل ا ئ ك ة ففي ا ل م ل ا ئ ك ة ر ح م ة وفيهم من يحفظ عليكم حفظه وكراما كاتبين لا لن أ د ع و له الكرام ولن أ د ع و له الحفظه ولن أ د ع و له م ل ا ئ ك ة الوصاية والحفظ ا على ل إ ن سندعو ا س ا مميزا من ل م ل ل ا ا ئ ك ة سندعو ز ب ا ن ي ة كلا م ر ة أ خ ر ى كلا لا تطعه أ ي لا تخشه يا محمد ولا تسمع ن ا ه ع ه واسجد اي صل ي واقترب ف إ ن ك أ ق ر ب ما تكون مني و أ ن ت ساجد لذلك جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف إ ن استطاع فليجرو عليك و أ ن ت في قرب حضرتي فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني م ب ا ش ر ة ليصلي عند ا ل ك ع ب ة فلما سجد راه أ ب و جهل فقال لقومه نهيته ب ا ل أ م س وما زال يفعل وهددني لاقومن أ إ ل ي ه ا ل آ ن بحجر لا اقدر على حمله فارضخ به ر أ س ه وهو ساجد فقام من جهله فاحتمل حجرا لا يقدر على حمله م ك ا ب ر ة حتى اذا اسقطه على ر أ س النبي قضى عليه وارتاح منه في زعمه وتصوره فحمل الحجر واخذ ي د ن خطوه خ ط و ة حتى اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم اقترب منه واراد ان يلقي الحجر على ر أ س ه وقريش تنظر وقال لهم عندما قام عندها اسلموني او م نعوني فلتصنع ب ن عبد المطلب ما تشاء فلما دنا اليه وهم ان يلقي الحجر عليه واذا بابي جهل يتراجع القهقري وحجره بيده لا يسقط منه يمسك به ويمسك جيدا لا يلقيه ويرتجف لونه ويرجع ت ف و ي ن ت ق إ ل ى الوراء حتى اذا ابتعد كليا عن المكان الذي يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم أ ل ق ى الحجر من يده ورجع إ ل ى قومه يرتعد تصطك أ س ن ا ن ه وينتقع لونه قالوا ويلك ويلك ماذا صنعت كنا ننتظر منك أ ن تلقيه عليك ونستريح قال بل ويلكم أ ن ت م هل ر أ ي ت م ما ر أ ي ت قال ويلك ا و ما ر أ ي ن ا شيئا قال ولكني ر أ ي ت قالوا ماذا ر أ ي ت قال ر أ ي ت عند ر أ س ه وهو ساجد ف ح ل أ ع ظ م ما يكون فاغرا فاه لو تقدمت قيد أ م و ل ة لالتهمني والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد فلما رفع ر أ س ه وقال أ ب و جهل أ ي ض ا وكان بيني وبينه واد من لهب فيه ا ج ن ح ة ك ث ي ر ة قالوا ويلك وهل في صحن ا ل ك ع ب ة واد او لهب ومن اين الابل والفحل تدخل قال هذا ما ر أ ي ت فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته حدث من اطراف القوم ما الذي هم به ابو جهل وما ر أ ى فقال صلى الله عليه وسلم نعم ذاك اخي جبريل تمثل له ب ص و ر ة فحل ولو تقدم ل ا خ ت ط ف ت ه ا ل م ل ا ئ ك ة اربا اربا اي عضوا عضوا لتناتشته ا ل م ل ا ئ ك ة ر أ ى ابو جهل ذلك ولم يسلم ولم يسلم وهذا اعجاز في ا ل ق ر آ ن ايضا بالامس تنزل ا ل ا ي ة ويقول الله عز وجل عنه لنسفعن ب ا ل ن ا ص ي ة ن ا ص ي ة ك ا ذ ب ة خ ا ط ئ ة أ ع ط ى وصفه والله العليم بخلقه فلو أ ر ا د أ ب و جهل ولو ح ي ل ة أ ن يكذب النبي فيقول له أ ن ت تعدني بالنار وتقول ل ن س ع ا ب ا ل ن ا ص ي ة و أ ن الله سيرسل علي ا ل ز ب ا ن ي ة ف أ ن ا أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله أ ي ن يذهب النبي ب آ ي ا ت التهديد ف ا ل ق ر آ ن كلام الله المعجز ومن قبل تبت يدا ابي لهب و ت ب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب نزلت من اول يوم جهر به النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته ومضى عليها عشر سنين في مكه ة و ا النبي الى ج ر المدينة وكانت م ع ر ك ة بدر ومات ابو لهب بعد بدر بداء خبيث لم يجرؤ ابناؤه ان ي غ س ر و ه او ي ك ف ر و ه او ي د ف ر و ه حتى دفنا بثيابه خ ش ي ة العدوى ولكنهم هدموا عليه داره من بعيد بالعصي وبالهراوي حتى ردموه حتى لا تخرج ريحته فتنتن حول مكه ة ك ذ ا مات ابو لهب اعجاز ل ل ق ر آ ن الكريم من أ و ل يوم سيصلى نارا ذات لهب لم يكن ل أ ب ي لهب يوم من ا ل أ ي ا م فكر في أ ن يكذب هذه ا ل آ ي ة فيسلم و ل حار النبي إ ذ ن أ ي ن يذهب بهذه السوره ة كلام ل ل ا المنزل إذن هو الإعجاز القرآني وأن القرآن كلام الله فالله الذي يعلم أن أبا يعلم لهب لم يؤمن إذن وأن أن هو الله يعلم أ ن ه لم يمنع عنه إ ي م ا ن ولكنه يعلم أ ن ه لن يؤمن ف أ ن ز ل فيه ا ل س و ر ة مسبقا وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى ص ل و ف ا من الوان الاستهزاء والبلاء والعذاب نعرض الى مواقف اخرى منها في ج م ع ة ق ا د م ة خ ش ي ة ا ل ا ط ا ل ة ثم نبين ن ت ي ج ة هذا ماذا كان وكيف تغيرت مجرى الاحداث ادعوه وانتم موقنون بالاجابه ة عباد ا ل ل ما معكم زلنا نواصل معكم حديثنا عن دروسنا ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن ا ل آ ن في أ ج ل ه ا دروسا ا ل م ر ح ل ة التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم على جلاله قدره وكمال مكانته ومصداقيته في دعوته ونصحه ل أ م ت ه يتعرض لها ل ل أ ذ ى والاستخفاف و ا ل إ ه ا ن ة فهي حقا دروس يحسن ا ل ت أ س ي بها للدعاه أ و ل ا ولكل مؤمن ملتزم بدينه ثانيا فنحن في زمان قد أ م ي ت ت به السنن فمن احيا به سنه كان له أ ج ر سبعين من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا في الحديث الصحيح ولقد تناولنا طرفا من ا ل أ ذ ي ا ت التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن اليوم في صدد الاتيان على بقيتها فكان ذكرنا للمستهزئين وعلى ر أ س ه م فرعون هذه ا ل أ م ة أ ب و جهل لعنه الله ولكننا قلنا مستهزئين وليس مستهزئا واحد إ ذ ن جمع من ا ل أ ع د ا ء ولكن ر أ س الهرم فيهم أ ب و جهل فمن هؤلاء المستهزئين اخترت لكم نماذج وقصص لحديثنا اليوم وكلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان من ج م ا ع ة المستهزئين عمه أ ب و لهب ا بن عبد المطلب و أ ب و لهب لقب له واسمه عبد شمس أ ب ولقب ابي لهب له قبل أ ن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم فليس النبي من سماه أ ب ا لهب ولكن قريشا تطلق عليه هذا اللقب ل أ ن ه عبد شمس أ و ل ا ويعتقدون أ ن الشمس فيها لهب و ل ش د ة جمال في وجهه كان وجهه جميلا ومحمرا ف أ ش ب ه ما يكون بلهب النار فسموه أ ب ا لهب وسبحان من أ ل ه م ه م أ ن ي ط ل ق عليه هذا الاسم قبل نزول ا ل آ ي ة و إ ذ ا الله سبحانه وتعالى في سابق علمه ومنذ ا ل أ ز ل قد قدر أ ن يكون أ ب ا لهب ومصيره اللهب سيصلى نارا ذات لهب اسم مشتق من مصيره فقريش تعرفه ب أ ب ي لهب وجاء ا ل ق ر آ ن يقول تبت يدا أ ب ي لهب وتب بما يعرف به بين قريش ف أ ب و لهب هذا وهو عم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجار له أ ي ض ا فكان يؤذي النبي كثيرا في قريش لقبه الصادق ا ل أ م ي ن وعندما ب د أ النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للناس في الموسم اي موسم الحج او في سوق عكاب فيدعوهم الى الاسلام يمشي عمه ابو لهب وراءه ويقول لا تصدقوه اكذب رجل في قومه لا تصدقوه ساحر م ج ن و ن لا تصدقوه كذاب واشر انا عمه اعرف الناس به انا ابو لهب ا بن عبد المطلب وهذا ابن اخي عبد الله نحن اعرف الناس به فكان هذا أ ش د ما يكون أ ذ ي ة على رسول الله ل أ ن ه ذوي قربى ولقد قال الشاعر قديما وظلم ذوي القربى أ ش د م ض ا ض ة على المرء من وقع ح س ا م المهند ذو رحم وذو ظلم في ان واحد وكان جارا ملاصقا أ ي الجار ا ل أ و ل للنبي صلى الله عليه وسلم ف ي أ ت ي بالليل في جلح الظلام ويلقي ا ل ع ذ ر ة والاوساخ و ا ل ق ا ذ ر ا ت في باب بيت النبي ولا إ ن ا ر ة آ ن ذ ا ك ويعلم أ ن النبي سيخرج مبكرا قبل طلوع الشمس ليصلي ويطوف بالبيت فعندئذ س ي ط أ في هذه ا ل ق ذ ر ا ت فيعكر عليه طهارته ويعكر عليه صفاء خروجه ل ل ع ب ا د ة و ا م ر أ ت ه تحمل الشوك و ا ل ح ج ا ر وتلقيها في باب النبي حتى يتعثر بها ويؤذى فكان النبي صلى الله عليه وسلم يميطها صباحا واذا اجتمع الناس يقول يا بني عبد مناف اي جوار هذا والعرب تعرف حق الجار وجاء الاسلام يعزز ذلك فلا هو اعترف بحق ا ل ج ي ر ة لا عرفا ولا دينا يا بني عبد مناف عبد اي جوار هذا وايضا من المستهزئين غير ابي لهب العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه اي الترضي عن ع م ر لانه اسلم فوالده من حطب جهنم وهو صحابي رضي الله عنه وارضاه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وبعد فتح م ك ة اسلم ابناء ابي لهب وفرح النبي بهما كثيرا وبعد ان اسلما اصبح ا ل ص ح ا ب ة ي ت ع ل ر و ن ويتحرجون من ان ي ق ر أ و ا س و ر ة ت ب ت جهرا على سمع ابنيهما م ر ا ع ا ة لخاطر الولدين ولانهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الاموات فان م ا س ب ت الاموات تؤذي الاحياء ولكن ابناء ابي لهب كانا يقرانها جهرا وكثيرا لانه كلام الله انظر الى هذه العبر اما العاص بن وائل هذا والد عمرو فكان ايضا شديد ا ل ع د ا و ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير الاستهزاء وكان مما ينكره ويستخف به من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة التي تنزل على النبي صلى الله عليه, وسلم الله عليه وسلم وكثير الاستهزاء وكان مما ينكره ويستخف به من ا ل آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة التي تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ل ى م ج ت م ع نادي قريش و أ خ ذ و ا يتحدثون ب أ خ ب ا ر النبي يقول يزعم محمد أ ن ن ا بعد أ ن نموت ونرم نبعث من جديد ما هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ف أ ن ز ل الله ردا عليه قوله تعالى وقالوا ما هي إ ل ا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إ ل ا الدهر وما لهم بذلك من علم إ ن هم إ ل ا يظنون ف ل أ ن ه ا كلماته ونزل ا ل ق ر آ ن يرد فيها وكل قريش تعرف أ ن ا ل ق ر آ ن ليس كلام محمد و س ن أ ت ي على نماذج من هذه فكانوا لا يحبون أ ن يسمعوه لا ل أ ن ه كلام محمد ل أ ن ه م يعرفوه أ ن ه ليس كلام بشر ويخشوا أ ن يؤثر فيهم وكلما نزل في ش أ ن واحد من كفار قريش النص أ ص ب ح ت قريش نفسها تتداوله في أ ن د ي ت ه ا ويعيبون بعضهم بعض بما أ ن ز ل فيهم من ا ل ق ر آ ن الكريم فلما نزلت هذه ا ل آ ي ة ضاق بها العاص بن وائل وعلم أ ن قريشا ستعيره بها كلما اجتمعوا وكان, وكان عليه دين لخباب بن ا ل أ ر ت أ ح د أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم فقاضاه خباب هذا الدين وطلبه منه فقال رادا محنقا أ ل ي س يزعم محمد الذي أ ن ت على دينه ب أ ن ن ا سنبعث بعد الموت و أ ن ه سيكون جنات وقصور وذهب وكل ما يشتهي ا ل إ ن س ا ن قال بلى يقول ذلك و أ ن ا أ ؤ م ن به قال إ ذ ن أ ن ظ ر ن ي إ ل ى ذلك اليوم ومعنى أ ن ظ ر ن ي أ ي أ ج ل ن ي و أ ع ذ ر ن ي قال تعالى ف إ ن كان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ ل ى م ي س ر ة أ ي أ ج ل ن ي إ ل ى ذلك اليوم أ م ه ل ن ي ف إ ن ي س أ و ت ى مالا وولدا كثيرا فانا من عظماء قريش وعندئذ اوفيك دينك من باب الاستهزاء و ا ل م ك ي د ة ايضا واذا ب ا ل ق ر آ ن ينزل بما قال وهو قد قالها لخباب ولم تشع في قريش فخباب من المستضعفين لا يستطيع ان يشيع في رجل من س ا د ة قريش مثل ذلك فسكت وكتمها واذا ب ا ل ق ر آ ن ينزل على النبي بما قال ذلك الشقي فقال عز من قائل افرايت الذي كفر ب آ ي ا ت ن ا وقال ل أ و ت ي ن مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عبدا كلا سنكتب ما يقول أ ي الكلمات التي قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول و ي أ ت ي ن ا فردا وشاع في قريش ذلك ايضا ومن المستهزئين كما قلنا ذلك الشقي هرم المستهزئين ابو جهل فلقد اتيت بجانب منه في خ ط ب ة ا ل م ا ض ي ة واحببت ان ا خ ر ه الان لاتصال اذيته بفرج للمسلمين اخرا فكان من اذيته قبحه الله ذات يوم ان جلس في نادي قريش بعد ان راعه ما ر أ ى عندما هم ان يلقي حجرا على النبي وهو ساجد اراد ان يختبر الموقف بغيره ف ر أ ى النبي ساجدا بعد ان نزل فيه التهديد رأى النبي ساجدا في الحرم فقال لمن حوله ألا رجل يقوم الى فرث جزور النبي ساجدا فقال الا لمن حوله الى فلان بني في يقوم فيلقيه على محمد وهو ساجد ومعنى ه و و ساجد فرث جزور بني فلان ان بيتا من ا ل ب ل و ت بني فلان قد ذبحوا جزورا يعني جملا وعندما ذبحوا كانوا لا يهتمون بفضلات كرشته ففرث الجزور اي اوساخ ما في ا ل م ع د ة ما زالت ملقاه واين ذلك يكون يكون الان تماما اذا ما وقفت على المروى أ و عند أ و ل صعودك إ ل ى المروه التي هي مقابل الصفا عندئذ يكون وجهك إ ل ى ا ل م س ع ة ويدك اليمنى إ ذ ا خرجت من هذه ا ل أ ب و ا ب ا ل ق ر ي ب ة تخرج خارج المصلى و خارج إ ط ا ر الحرم أي المسجد ه ن ا ك س ا ح ة وسوق ودرج هذا المكان لم يكن مفصولا عن المسجد فكانوا هنالك ينحرون قربانهم التي يقربونها ل ل ك ع ب ة قال أ ل ا يقوم أ ح د أ و رجل إ ل ى فرث جزور ب ن فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد فاستجاب ل ر أ ي الشقي من هو أ ش ق ى فقام رجل يقال له ع ق ب ة ا بن أ ب ي معيط وكان جارا أ ي ض ا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله معه قصص و أ ذ ي ا ت ك ث ي ر ة يكفينا هذا منها قام ع ق ب ة وقال أ ن ا ف أ ت ى بفرس الجزور أ ي ب ا ل ك ر ش ة و م ا ف ي ه ا وانتظر حتى إ ذ ا سجد النبي صلى الله عليه وسلم قلبها عليه وهو ساجد وهذه في ر و ا ي ة البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وراوي الحديث عبد الله يقول فوالله ما استطاع أ ح د منا أ ن يميطه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خ ش ي ة بطش قريش ل أ ن ن ا كلنا ضعفاء قال ف أ ر س ل ن ا إ ل ى ابنته ف ا ط م ة والعرب كانت لا تعتدي على النساء على كفرهم هذه ا ل خ ص ل ة خير من عرب مسلمي قرن العشرين غير الملتزمين بدينهم كانوا لا يعتدون على النساء ولكن متمسلمي قرن العشرين لا يفرقون في وحشيتهم باعتداء على رجل أ و على ا م ر أ ة إ ذ ا لم يكن هنالك دين يضبط هذه ا ل أ خ ل ا ق قال ف أ ر س ل ن ا إ ل ى ف ا ط م ة ف أ ق ب ل ت ف ا ط م ة وهي أ ص غ ر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال النبي ساجدا ولا يظن أ ح د ا أ ن غ ر ا ب ة في ا ل م س أ ل ة ما زال ساجدا وعليه فرث حتى أ ر س ل و ا إ ل ى بيته و أ ق ب ل ت ف ا ط م ة جمعة الماضية لقد لكم النبي؟ يقع ذكرت بيت في أين صلى الله عليه وسلم فهو على م ق ر ب ة من الحرم مقابل ا ل م س ع ة ف أ ق ب ل ت ف ا ط م ة رضي الله عنها و أ م ا ط ت ا ل أ ذ ى عن أ ب ي ه ا ثم رفع ر أ س ه و أ ت م صلاته يقول عبد الله بن مسعود متمما حديثه كما جاء في البخاري قال فلما فرغ صلى الله عليه وسلم سمعته يقول اللهم عليك ا ل م ل أ من قريش وسمى رجالا فوالذي بعثه بالحق ما سمى رجلا الا قتل بايدينا أ ي ي د ن و م ب ر دعا ع ل ه ل ل ل يوم ل ل ي بدر ودعا على كفار وفي السنين الاولى من ا ل ب ع ث ة يمهلهم الله ثم يحقق دعوته بعد ا ل ه ج ر ة يوم بدر وكثير من المصلين اليوم يقولون ندعو ندعو ولا يستجاب لنا الم يقل و الله ادعوني استجب لكم فمن اكرم على الله انت ام الانبياء ولقد دعا موسى على فرعون فانزل الله له استجيبت دعوتكما اي له و ل أ خ ي ه هارون فاستقيما فكان بين ا ل د ع و ة والاستجابه ة بضع سنين ما بين أن دعى سنين موسى إلى ان ان ما الى ل ك كانت فرعون بضع سنين الله يستجيب ولكن كما يريد لا كما تريد والشرط ان تسبق استجابتك انت اولا وإذا فاذا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع ا ل ى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ومن ا ذ ي ة ابي جهل ايضا وقبل الاذيتين كان له موقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينس النبي ان الذي اغرى عقبه به هو ابو جهل وارادت قريش ان ترد ا ل م س أ ل ة ل أ ب ي جهل بانتصاره على النبي فجاء رجل يوما يقال له ا ل أ ر ا ش ي مشهور يبيع أ ج م ا ل ا في م ك ة أ ي ي أ ت ي ب ا ل إ ب ل ويبيعها في سوق م ك ة فابتاع منه أ ب و جهل أ ج م ا ل ا ولم يدفع له ثمنها ثم مطله الثمن وما زال ا ل أ ر ا ش ي ي ل ج أ إ ل ى وجوه قريش ليسده أ ب و جهل أ ث م ا ن إ ب ل ه فقالوا له مستهزئين يريد أ ن يوقعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ج ه ا ل ة أ ب ي جهل و أ ذ ي ت ه قالوا له نختصر عليك الطريق أ ي ل ل أ ر ا ش ي قال نعم قالوا لا أ ح د كلمته تسمع عند أ ب ي الحكم إ ل ا رجل يقال له محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فهذا رجل شريف سيد في قومه وكلمته لا يمكن أ ن تثنى عند أ ح د ف إ ن أ ر د ت أ ن يستجيب لك أ ب ي جهل فاسعى الى محمد وجلس القوم ينتظرون ماذا سيكون من محمد صلى الله عليه وسلم مع أ ب ي جهل وهم لا يقولون أ ب و جهل بل يقولون أ ب ا الحكم فذهب ا ل أ ر ا ش ي وهو رجل غريب لا يعرف هذه ا ل م ك ي د ة و س أ ل عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي س أ ل عن محمد بن عبد الله ا بن عبد المطلب وهم لم يقولوا له لا ن ب و ة ولا ر س ا ل ة فلما دل على النبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر ه الخبر ف أ د ر ك النبي أ ن ه ا م ك ي د ة استهزاء ولكنه توكل على ربه وقال ل ل أ ر ا ش ي نعم قم معي إ ل ى أ ب ي جهل ومشى النبي معه إ ل ى دار أ ب ي جهل وكانت دار ابي جهل ايضا قريبه من ا ن د ي ة قريش حول ا ل ك ع ب ة لانه من اشراف قريش ووقف النبي باب ابي جهل وضرب الباب ب ش د ة فقال ابو جهل من داخل البيت من بالباب قال انا محمد فخرج ابو جهل يرتعد فتح الباب ووجهه منتقع قال نعم يا ابن سيد قومه يا ابن سيد قومه اي يا ابن عبد المطلب سيد مكه كلها نعم يبن سيد قومه قال و م ه ق اعط هذا الرجل حقه قال نعم نعم وابيك لا يقرح بابي حتى ياخذ حقه ثم دخل واحضر ماله كاملا واعطى الاراشي حقه كاملا فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن بابه و ا ل أ ر ا ش ي يشكر له هذا الصنيع فهرعت قريش إ ل ى أ ب ي جهل وقالوا ويلك يا أ ب ا الحكم والله ما دفعناه إ ل ي ك إ ل ا لتوقع به ونستهزئ قال ويلكم أ ع ل م هذا ولكنكم لو كنتم مكاني و ر أ ي ت م ما ر أ ي ت قالوا وماذا ر أ ي ت لم نر شيئا وقف ببابك محمد ومعه ا ل أ ر ا ش ي فخرجت ترتعد ودفعت له المال قال عندما قرع علي الباب اهتزت بي داري ك أ ن ه ا زلزله ولما س أ ل ت من بالباب فقال أ ن ا محمد ك أ ن ه ا ص ا ع ق ة دوت في داري ورفعت ر أ س ي أ ر ي د أ ن أ ر د عليه و إ ذ ا الفحل الذي ر أ ي ت ه يوم هممت أ ن أ ل ق ي عليه الحجر وهو ساجد واقف فوق ر أ س ي فاغر فلو ترددت في كلمه نعم لالتهمني ذلك الفحل ومع ذلك لم يؤمن الشقي الكفر عناد وضاق ابو جهل بهذا الموقف وقد اصبح سخريه عند قريش ابو جهل يخشى محمد وكلما هم ان يؤذيه يتصور له فحل فاراد يوما أ ن يسترد بعض كرامته حسب ما زعم فيوقع وينال من النبي صلى الله عليه وسلم فراه جالسا عند الصفا وحده لا يكلم أ ح د كان صلى الله عليه وسلم لا يجلس إ ل ى أ ن د ي ت ه م بعد أ ن أ ص ب ح و ا يستهزئوا ويؤذونه ولا يجلس حتى في نادي الهواشم ف إ ذ ا دخل الحرم طاف وسجد ثم جلس إ ل ى الصفا يعبد ربه وينظر إ ل ى ا ل ك ع ب ة فجلس عند الصفا ف أ ت ا ه أ ب و جهل وهو منفرد وحده لا يكلم أ ح د فسبه وشتمه ونال منه و ه ز أ ه وقال له أ ن ا س أ ر ي ك يعني لون من التهديد والنبي لا يرد عليه ك ل م ة و ا ح د ة مطرقا يقول حسبي الله ونعم الوكيل أ ن ع م به من سلاح فتاك حسبي الله ونعم الوكيل ونعم أ ي أ ن ت تحتسب قوتك كلها عند الله وتجعله وكيلك أ ي توكله كما يوكل أ ح د ك م أ ع ظ م محام مختص بارع فيكون وكيلك المدافع عنك الله حسبي الله ونعم الوكيل ثم انصرف عنه أ ب و جهل أ و انصرف النبي أ و ل ا ف ا ن ص ر ف من المكان وكانت ا م ر أ ة ج ا ر ي ة تجلس على ن ا ف ل ة م ط ل ة من دار عبد الله بن جدعان اذ كانت عند ا ل ص ف ا ء وسمعت كل ما جرى وذكرني بحديث ا ل م ر أ ة ما سمعت ف ض ي ل ة الامام في درسه يتكلم عن دور ا ل م ر أ ة ل ل م ر أ ة دور عظيم لا يستهان به في الخير والشر على السواء ان ارادت ان تجمع ع س ي ر ة كامله ة ج م ع ت ا بالتودد والتحنين والتلطف و إ ن أ ر ا د ت أ ن تقلب بلدا على ر أ س ه ا قلبتها ب ك ل م ة شر تدسها في آ ذ ا ن السامعين ب و ل و ل ة و ا ح د ة تثير عواطف و ع ص ب ي ة المئات من الرجال لهن أ س ل و ب لا يقدر عليه إ ل ا الله ف أ ق ب ل ت تلك ا ل ج ا ر ي ة وسبحان من سخرها ج ا ر ي ة لعبد الله بن جدعان عز عليها ان ترى ذلك فاقبلت تنظر من س ي أ ت ي من بني هاشم حتى تخبره بما جرى واذا بالمقبل ح م ز ة بن عبد المطلب اسد الله واسد رسوله لم يكن قد اسلم بعد وهو منشغل عن كل ما جرى لقريش وابن اخيه مولع بالصيد كان يغدو الى صيده فيغيب الايام والليالي ف إ ذ ا رجع من صيده وكان في صيده يصيد ا ل أ س و د لشجاعته وبراعته ف إ ذ ا رجع من صيده لم ي أ ت ي داره بل ي أ ت ي البيت الحرام فيطوف ب ا ل ك ع ب ة سبعا ثم لا يمر بناد من أ ن د ي ة قريش إ ل ا وقف وسلم وحياهم ثم أ ت ى داره هذه هي عادته ف أ ق ب ل ح م ز ة على راحلته اي على فرسه وعندما اقترب من البيت وهم أ ن يتجه إ ل ى البيت ليطوف به كعادته برزت له ج ا ر ي ة عبد الله بن جدعان وقالت قف يا أ ب ا ع م ا ر ة وكان يكنى بابي عمارة, قف يا أبا عماره فوقف رضي الله عنه و أ ر ض ا ه وذلك قبل إ س ل ا م ه قال نعم قالت أ ن ت ح م ز بن عبد المطلب ف ش د رجال قريش ش ك ي م ة انت صياد الاسود انت انت الى ان ا ل ه ب ت ه وجعل ت الدم يتدفق في وجهه وهو يقول نعم ما خطبك ما ش أ ن ك فبعد ان غرست فيه كل معاني ا ل ر ج و ل ة و ا ل ح م ي ة و ا ل ع ص ب ي ة قالت له انت ذاك وابو جهل ينال من ابن اخيك وسيد بني هاشم الصادق الامين تذكره بفضائل النبي يتيم عبد الله حسود عبد المطلب ينال منه ابو جهل ما نال ومحمد ما رد عليه ك ل م ة و ا ح د ة الا ليتكم تموتون ايها الهواشم اعز لكم واشرف ك ل م ة جعلته لا يرى الارض ولا السماء اطبقت عليه الدنيا وثار الغضب في ر أ س ه فاصبح لا يرى احدا نسي ا ل ك ع ب ة والطواف بها انظروا ا م ر أ ة ج ا ر ي ة جعلته ينسى ا ل ك ع ب ة جعلته ينسى عادته جعلته ينسى حليب أ م ه كما يقولون فاحتمله الغضب ف أ خ ذ قوسه عن كتفه ووضعه ووضعه في يده ثم سعى بخطوات كلها ش ك ي م ة وغضب وشرع يتقد ولم يطف بالبيت واتجه صوبا كالسهم المرمي الى نادي ابي جهل فوقف عليه وهو بين قومه وقريش كلها في انديتها ثم قال له باسل ومغوار انت يا ابا جهل ابا ج هذه ل ه ك ل م ة لم يقلها قرشي لابي الحكم ابدا الا ان يكون من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باسل ومغوار أ ن ت يا أ ب ا جهل تشتم محمدا و أ ن ا على دينه ثم رفع قوسه وشجه بها ش ج ة م ن ك ر ة نفر بها دمه على من حوله ضربه ب ر أ س ه ومعنى شجه أ ي جرحه جرحا بليغا ثم صاح فيمن حوله ردوها علي اذ استطعتم ا ونظر في أ ن د ي ة قريش كلها أ ن ا رجل منكم يواجهني أ ن ا أ ش ه د ما يشهد محمد و أ ق و ل ما يقول محمد و أ ن ا على دين محمد فليقابلني منكم رجل فما رجل قام إ ل ي ه أ ب د ا بل كل من سل وذهب إ ل ى داره وتركوا ح م ز ة وحده في الميدان ويحق له أ ن يحمل هذا اللقب أ س د الله و أ س د رسوله ثم مضى رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ل ى دار النبي صلى الله عليه وسلم وقد ه د أ ت غضبته شيئا ما وقال يا ابن أ خ ي لقد صنعت صنعا لا أ د ي أ ص ب ت به أ م أ خ ط أ ت وقص عليه قصته وقال يا ابن أ خ ي أ ج و ب الصحراء في النهار والليل أ ج و ب هضابها و أ و د ي ت ه ا و أ ت ف ك ر في خلق السماوات و ا ل أ ر ض و إ ن ي لاوقن أ ن لهذا الكون مدبر ولكن ا ق ر أ علي مما أ ن ز ل الله عليك لعلي أ ع ر ف صحته من خ ط أ ه ف ق ر أ عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما شرح الله به صدره وعندها أ ع ل ن إ س ل ا م ه الحقيقي فلم يكن إ س ل ا م ه إ س ل ا م غ ض ب ة خجل أ ن يتراجع عنه بل سعى إ ل ى النبي ولا يقول له يا رسول الله يقول يا ابن أ خ ي حتى إ ذ ا سمع ا ل ق ر آ ن قال أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسول الله و ب إ س ل ا م ح م ز ة عز جانب النبي صلى الله عليه وسلم وعز جانب المستضعفين شيئا ما و إ ل ى ت ت م ة صدى إ س ل ا م ح م ز ة رضي الله عنه و أ ر ض ا ه إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة فادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة عباد ا ل ل ه نعود لنواصل حديثنا عن دروسنا ا ل م س ت ف ا د ة من س ي ر ة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم رزقني الله و إ ي ا ك م حسن ا ل ت أ س ي به وقد انتهى بنا الحديث في جمعتنا قبل ا ل م ا ض ي ة عند إ س ل ا م ح م ز ة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س د الله و أ س د رسوله لقب خلعه عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه كان شجاعا في الحق وفي دين الله وعندما أ س ل م ح م ز ة وهو رجل مهيب الجانب في قريش ف ب إ س ل ا م ه عز جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونقول عز جانبه لا نقول عز جنابه فالجانب غير الجناب فجناب النبي صلى الله عليه وسلم أ ي منزلته ورفعته لا تعز ولا تزيد ب إ س ل ا م أ ح د ولا تنقص بكفره و إ ع ر ا ض ه أ م ا جانبه أي ج المهيب ن ب ه ا من قريش فلا يستطيع أ ح د أ ن يتعدى على حدوده او ان يقتحم ح م ا عز جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم باسلام ح م ز ة اولا هو عمه فبينهما ص ل ة رحم ثم اصبح من اتباع هذا الدين فهو يؤمن ان ابن اخيه هذا نبي ورسول فدفاعه عنه لا دفاع قربى فحسب بل دفاع جندي في سبيل هذا الدين عز جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم فلم يعد يتلقى الاستهزاء من قريش كما كان من قبل ولم يعد احد يجرؤ ان ي ه ب د ه كابي جهل صاحب النادي الكبير لذلك تغيرت وجه ا ل س ي ا س ة في م ك ة حسبت قريش كل حساب لاسلام ح م ز ة وعلموا ان هذا الضغط و ا ل م ض ا ي ق ة والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم تعد تنفع والتطاول قد يفجر الموقف إ ذ ا لا بد من س ي ا س ة ج د ي د ة اسمها س ي ا س ة المفاوضات فاجتمعوا وتشاوروا ماذا نصنع مع محمد و أ ت ب ا ع ه يزيدون يوما بعد يوم وها هم أ ش ر ا ف قوم وساده بداوا يدخلون في دينه إ ذ ا لا ينفع العنف معه ا ل آ ن فماذا ترون فقال لهم سيد بني عبد شمس عتبه بن ر ب ي ع ة وكان يكنى ب أ ب ي الوليد ف إ ن ابنه ا ل أ ك ب ر الوليد وابنه الثاني كان قد أ س ل م و ع ت ب ة لا يعلم ب إ س ل ا م ي يكنى ب أ ب ي ح ذ ي ف ة أ م ا ابنه الوليد فكان على شركه مع أ ب ي ه و س ي أ ت ي بيان التفصيل عنهما يوم بدر ان شاء الله تعالى أ م ا ا ل آ ن فمع ع ت ب ة قال ع ت ب ة وهو سيد بني عبد شمس وهي بطن من بطون قريش وكان رجلا مهيبا وعاقلا حكيما وكلمته م س م و ع ة في قريش وفي قبيلته على وجه الخصوص قال يا قوم دعوني أ ق و م إ ل ى محمد ف أ ع ر ض عليه أ م و ر ا قد يقبل بعضها فينتهي هذا الخلاف الذي بيننا قالوا مثل ماذا يا عتبه قال لعله يريد بدينه الذي جاء به او بهذه ا ل ف ك ر ة يريد المال فانتم تعرفون ان محمدا يتيما قليل المال او لعله يريد به سياده وشرفا تنزله م ن ز ل ة جده عبد المطلب او لعل الذي ي أ ت ي ه رئي من الجن لا ي س ت ط ي ع أ ن يصرفه هو عن نفسه فدعوني أ ع ر ض عليه أ م و ر ا لعله يقبل بعضها فيقع بيننا الصلح قالوا قم يا أ ب ا الوليد فقام ع ت ب ة بن ر ب ي ع ة وتوجه إ ل ى المسجد حيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب أ ن يصلي في مكان معين فالناس يعرفون اين يصلي لا يحتاجون ان يبحثوا كل يوم اين هو موجود كان اذا صلى في مسجد الحرم المكي وقف بين ركنين والركن اذا ذكرناه نعني ز ا و ي ة ا ل ك ع ب ة فان احد الاركان فيه الحجر الاسود الذي يستلمه الحجاج والعمار في طوافهم وهو الحجر ا ل ذ ي ي ب د أ به الطواف وبه ينتهي هذا الركن, يسمى ركن الحجر. أي الزاوية. الركن الذي قبله يسمى الركن اليماني وما بعدهما ركنان فان ل ل ك ع ب ة اربعه ة اركان ركن يقال ل اركان ل ش ا م ي و ن ي ق ل له الحراقي ل ا ف ب ي عليه يصلي صلى الله عليه وسلم كان اذا أراد ان اراد يقف فيجعل ركن الحجر الاسود على يمينه والركن اليماني على شماله و و ا ج ه ة ا ل ك ع ب ة هذه بين الركنين هي قبلته في ا ل ص ل ا ة فتكون ا ل ك ع ب ة امامه سواء اقترب منها او ابتعد ا ل ك ع ب ة امامه ثم ب ا ل ج ه ة ا ل م ق ا ب ل ة يكون ميزاب الرحم ة الذي يصب على حجر اسماعيل فحجر اسماعيل كالمحراب موجه الى ص خ ر ة بيت المقدس فكان إ ذ ا صلى هذه ا ل ص ل ا ة جمع في ص ل ا ة و ا ح د ة بين قبلتين ل أ ن بيت المقدس كان قبله ا ل أ ن ب ي ا ء من قبل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في ع ب ا د ة و ا ح د ة جمع بين ا ل ك ع ب ة وبين بيت المقدس فهذا مصلى إ ن اقترب من البيت أ و ابتعد فكلما رجع إ ل ى الوراء كان في ظهره جبل الصفا فقام ع ت ب ة الى حيث يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره حتى فرغ من صلاته فسلم عليه بتحيتهم ا ل ج ا ه ل ي ة عم صباحا او عم مساء يا ابن اخي وابن اخي لا تعني ان ع ت ب ة عمه فان ع ت ب ة من بني عبد شمس بل سيدهم و إ ن النبي من بني هاشم ولكن العرب قديما كانت تقول هذه ا ل ك ل م ة للتودد والتحبب يقولون يا ابن اخي كما أ ن كل شاب يعتبر كبير ا ل ص ن ب م ن ز ل ة عمه قال يا ابن اخي يا محمد إ ن ي أ ع ر ض عليك أ م و ر ا لعلك تقبل شيئا منها قال اجلس يا أ ب ا الوليد قال يا ابن اخي إ ن ك منا حيث علمت نسبا وحسبا و إ ن لك في قومك م ك ا ن ة و إ ن ك قد أ ت ي ت ه م ب أ م ر عظيم سفهت به أ ح ل ا م ه م وفرقت به جماعتهم وعبت به آ ل ه ت ه م وكفرت من مضى من آ ب ا ئ ه م و إ ن هذا أ م ر لا يطاق ف أ ن ا أ ع ر ض عليك أ م و ر ا لعلك تقبل شيئا منها فيكون بيننا وبينك الصلح قال قل يا ابا الوليد فانا استمع قال يا ابن اخي ان كنت تريد بهذا الدين الذي جئت به مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثر قريش مالا وان كنت تريد به س ي ا د ة وشرفا سودناك علينا فلا نقطع امرا دونك وان كنت تريد به ملكا كسائر العرب ملكناك علينا ف أ ن ت الملك فينا و إ ن كان هذا الذي ي أ ت ي ك رئيا من الجن لا تستطيع أ ن تصرفه عنك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أ م و ا ل ن ا حتى تعافى ف إ ن ا ل م ر أ ة قد يغلب من تابعه أ ي من الجن فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سكت عتبة سكت قد فرغت يا أ ب ا الوليد قال أ ج ل قال إذا إلي إليك فاستمع كما استمعت、إليك. قال نعم قل يا ابن أ خ ي و أ ن ا أ س ت م ع و ا ت ك أ على كفيه هكذا و أ ص غ ى إ ل ى النبي فرحا بشرا يظن أ ن النبي قد أ ع ج ب ه عرض من هذه العروض و إ ذ ا بالنبي صلى الله عليه وسلم ي س ت ع ي د بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم و ي ب د أ ي ك ل على عتبه بن ر ب ي ع ة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 وفي آ ذ ا ن ن ا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إ ن ن ا عاملون قل إ ن م ا أ ن ا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م إ ل ه واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون ا ل ز ك ا ة وهم ب ا ل آ خ ر ة هم كافرون إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم أ ج ر غني الذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له أ ن د ا د ا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 و أ و ح ى في كل سماء امرا ه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه ة ص ا ق مثل صاعقه عاد وثمود مازال عتبه يستمع ويتدبر ما يسمع وانظروا ماذا اختار له النبي صلى الله عليه وسلم من القران أ ر د ت أ ن أ ق ر أ عليكم ا ل آ ي ا ت لتتدبروا معناها لم يقرا عليه قل, يا أيها الكافرون. لم يقرأ عليه قل هو الله أ ح د لم ي ق ر أ عليه مما أ ت ا ه من قبل ي اختار أيها أيها يا المزمد المدثر ا له هذه الايات آ ي ت ت ا ل ك أ ن ه حوار بينه وبين قومه فلما بلغ صلى الله عليه وسلم فلما الله الآية بينه بلغ عليه صلى فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود ارتج ع ت ب ة بن ربيعه وجلسه بعد أ ن كان متكئا ومد يده اليمنى و أ م س ك بشيء النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع يده على فم النبي ليسكته وقال أ ن ا ش د ك الله والرحم قف يا محمد لا تكمل ف ت ل النبي ا ل آ ي ة حتى يقف عليها إ ذ جاءتهم الرسل من بين أ ي د ي ه م أ ي عن عاد وثمود ومن خلفهم أ ل ا تعبدوا إ ل ا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل م ل ا ئ ك ة ف إ ن ا بما أ ر س ل ت م به كافرون وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذه ا ل آ آية ي ة عتبة وقد سمع ا ل ت ه د ي د والوعيد أ ن ذ ر ت ك م ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود وخشي ع ت ب ة هنا ل أ ن ه م يعلمون أ ن محمدا صادق لا يكذب و ه م ي و في يقين أ ن الذي ي أ ت ي ه هو دين ووحي ولكن الكفر عناد و ع ت ب ة كان رجلا عاقلا ذا باع طويل في الشعر وحكيم سديد ا ل ر أ ي في قومه وعندما سمع ا ل آ ي ا ت وتدبرها أ ي ق ن أ ن هذا ليس بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فلما ناشده أ ن يقف فوقف النبي فقال له ع ت ب ة هذا آ خ ر ما عندك يا محمد قال نعم قد سمعت إ ل ي ك وقد استمعت إ ل ي ك فانظر ماذا ترى يا أ ب ا الوليد فقام ع ت ب ة من عند النبي صلى الله عليه وسلم و أ ت ى قريشا في مجمعهم قال يا قوم لقد عرضت عليه ما ذكرت لكم فابى رجل تعرض عليه الدنيا ب ح ل ا ف ي ر ه ا ان يكون ملكا فماذا يريد انسان في الدنيا اكثر من ان يكون ملكا والناس تبعا له او يكون اكثر الناس مالا او ان يكون سيدا كل ذلك عرض عليه ولو اختار و ا ح د ة للبوها له على الفور قال ما اعظم محمدا تعرض عليه الدنيا ب ح ج ا ف ي ر ه ا ف ي أ ب ى ذلك ثم ق ر أ علي قولا ما هو بقول بشر ولا هو بالسحر ولا هو بالشعر اني ر أ ي ت لكلامه هذا ان يكون له ن ب أ يا قريش يا قوم اجعلوها لي اي اجعلوا ا ل ر أ ي هذه ا ل م ر ة لي انا اجعلوها لي ودعوا محمدا و ش أ ن ه ف إ ن ظهر ف إ ن عزه عزكم وشرفه شرفكم و ش شرفكم ر ف ه و إ ن أ ص ا ب ت ه العرب فقد كفيتموه بغيركم ف إ ن لما سمعت منه اليوم نبا أ و إ ن ه قد أ ن ذ ر ك م ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود فناشدته الرحم ة أ ن يقف فضحك أبو جهل وضحك بعض السفهاء وقالوا سحرك محمد يا أ ب ا الوليد وتركوا ر أ ي ه قال قلت ما عندي وانظروا ماذا ترون أ ن ت م و ش أ ن ك م و أ خ ذ عتبه يتدبر فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم و أ خ ذ هو و أ ش ر ا ف م ك ة يترددون ويختلفون الى قرب مصلاه يستمعون ما ي ق ر أ حتى في الليل يدخلون بين ستار ا ل ك ع ب ة وجدرانها حتى لا يرى بعضهم بعضا يستمعون الى ما ي ق ر أ النبي صلى الله عليه وسلم فعندما فشلت هذه المحاولة انظروا الى الوان المفاوضات المفاوضات انظروا الوان بند اخر من بنود المحاولة الى هذا اخر هذه بعد أ ن فشل العرض ا ل أ و ل ب ا ل إ غ ر ا ء بالجاه والسلطان والمال قالوا له يا محمد عرضنا عليك الدنيا بحذافيرها ف أ ب ي ت إ ذ ا أ ن ت متمسك بدعوتك ولكننا نريد منك شيئا نحن نستجيب لك ولا نعاديك ولكن تعبد معنا آ ل ه ت ن ا يوما ونعبد معك ربك يوما كوكتيل يعني الذي يعرضوه الناس في هذا الزمان و ح د ة اديان كما يقول بعض سفهاء كتاب المسلمين ق اذا ل خلصت النيات فيمكن ان نلتقي وعلى الزمن تخف ح د ة النزاع بيننا وبين اصحاب الاديان ا ل س م ا و ي ة فالاسلام اول من يرحب بهذا الاتجاه والفكر ماذا سيكون بيننا وبين الذين يقولون ان الله ثالث ثلاثا والله يقول لنا قل هو الله احد ايتنازلون عن اله ثم نضيف نحن إلى الواحد الها فنلتقي على اثنين اي لقاء بينك وبين اهل الكفر قالوا له تعبد الهنا يوما ونعبد الهك يوما فانزل الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين فعندما سمعوا هذا الرد علموا أن على دين وسط أيضا لا يكون. قالوا ثم نعرض عليك عرضا ان دين يكون الرد الملتقى ثم هذا ايضا لا قالوا وسط اخر لا تضيق علينا السبل يا محمد كلما رفضت اقتراحا جئناك باقتراح جديد فان مكوك المفاوضات بيننا مرن لن نقطعه ما العرض الجديد العرض الجديد لا ب أ س بدينك ويبدو انك صادق به و س ن ت ب ع ك او نصطلح معك بشرط انزع من ق ر آ ن ك هذا بعض الايات التي تغيضنا والتي فيها تسفيه أ ح ل ا م ن ا وشتم آ ب ا ئ ن ا وتكثيرهم ف ق ر أ من ا ل ق ر آ ن ما يدل على مكارم ا ل أ خ ل ا ق ويدل على عباده الله أ م ا ا ل آ ي ا ت التي تهددنا والتي تتوعدنا والتي تندد بنا لا نسمعها نريد أن نسمعها. فعندما قالوا له ذلك أ ن ز ل الله عليه آ ي ة في س و ر ة يونس و ا ل ق ر آ ن نزل منجما مفصلا حسب المناسبات والوقائع ثم رتبت آ ي ا ت ه بعضها إ ل ى بعض بتوجيه من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم أ ن ز ل ت هذه ا ل آ ي ة في هذه المناسبه ة قل ل يا ي محمد رد ع م قل ما يكون لي أ ن أ ب د ل ه من تلقاء نفسي إ ن أ ت ب ع إ ل ا ما يوحى إ ل ي قالوا له اترك هذه الايات او بدلها ضع مكانها ا ايات ل ي ن ة س ه ل ة الالفاظ ليس فيها ش د ة يكون فيها شيء من ا ل م ر و ن ة راعي مشاعرنا يا اخي شويه انزل الله عليه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي فلما اخذوا يعدون ع د ا تنازليا في هذه العروض أ و ل ا تعبد الهنا يوما ونعبد إ ل ه ك مرفوض لا ب أ س ولكن أ ش ط ب بعض ا ل آ ي ا ت عندما ب د أ ت ل غ ة المفاوضات هذه وهذا واقعها تجعل من الفريق المقابل شيئا من التفاؤل ولذلك جعل المفاوضات في الجهاد السلمي و ا ل م ع ر ك ة ا ل س ل م ي ة مدتها ط و ي ل ة تحتاج الى سنين ليبقى الطرف الاخر عنده شيء من التفاؤل والامل وهذا ما وقع للنبي تماما ظن ان القوم فعلا يريدون ان يقتنعوا او يلتقوا معه على ن ق ط ة م ع ي ن ة فاخذ هو يتعرض لهم في مجالسهم ويكلمهم ليرى هل من جديد هل من منفذ اليهم هل من بصبوص نور جديد وعندما كان يتعرض اليهم ويطمع في هدايتهم وقعت ق ص ة ج م ي ل ة هزت ارجاء م ك ة وما تزال تهز ضمير كل مؤمن الى قيام ا ل س ا ع ة ودرس لكل د ا ع ي ة في هذه الامه ة النبي ا صلى ل ل عليه وسلم على امل وتفاؤل يلقى سادة قريش اصبح بالكلمات ويصغي اليهم ليصل معهم الى ن ق ط ة ا ل ب د ا ي ة في ا ل ه د ا ي ة وعندما كان كذلك اذ اقبل اليه صحابي جليل سابق في الاسلام ولكنه ليس من اعيان القوم عبد الله ا بن ام مكتوم الرجل الذي سماه الله في ا ل ق ر آ ن الكريم اعمى والناس يظنون اليوم اذا قلت عن رجل اعمى هذه ك ل م ة عاميه دفشه لطفها ب ل غ ة التكنولوجيا شو نقول قال نقول ضرير ك ل م ة ضرير وضرر اقسى من ك ل م ة اعمى اعمى لانها عميت عنه الالوان فلا يميز ولا يعرف الاشياء في نظره اما الضرير الذي نزل به الضر ولكن الله سماه اعمى وفي مقام مدح ذلك الصحابي لا في مقام تعنيفه وزجره استمعوا معي الى ا ل ق ص ة تماما النبي يقف مع اشراف قريش او يجلس ويحدثهم وهو يسمع ويجد منهم اصغاء ا واستماعا واذا بعبد الله بن ام مكتوم يحمل عصاه وليست العصي كعصي اليوم م ز خ ر ف ة وامتكتك وشلبيه ك لا عصاه ج ز ع ش ج ر ة يحملها لي... لي... لي... لي... ليلتمس بها معالم الطريق و ا ل ح ا ل ة فقر وبؤس وهو رجل قد فقد بصره لا يراعي ن ظ ا ف ة ثيابه ايضا ا ذ ا جميع المواصفات تقول القادم رجل غير مرغوب به عند س ا د ة قريش فلما قدم وهو ي س أ ل اين النبي قالوا له يجلس في نادي فلان حول ا ل ك ع ب ة وتحت ا ل ا ر و ق ة تسمى ا ل ا ن د ي ة فجاء ل ي س أ ل عن شيء من الدين او يستمع الى ما انزل من جديد فلما تقدم وسلم على النبي وقال يا رسول الله علمني بعض ما انزل اليك ر أ ى النبي ان قدومه في وقت غير مناسب ف ر ص ة وهو يتحدث الى س ا د ة قريش يسترضيهم او يستجلبهم وجاء هذا فقطع عليه مثل هذا الجو والتيار لم يزجره النبي ولكنه لم يستجب اليه واشعر القوم الذين يبصرون اما ابن م ك ت و م فهو اعمى لا يبصر اشعرهم بانه محتف ن به